قال القرآن من لد حكيم عليم إقال موسى لأهله إني أنستنا رساتكم منها بخبر ساتكم منها بخبر أَوْ أواتكم بشهاب قبس لعلكم تصلون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 وأدخِل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسعة آيات فِي تسعة آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوم فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مضصرو قالوا هذا سحُم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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ الْحِكْمَةَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِّمَنِ انتَقَطَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا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 لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنهمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصلاة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 فما كث غير بعيد فقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئِ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشمس مِنْ مِنْدُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ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 أَمَّا يُجِيبُ الْمُطَرَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلْفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ طَلِي لَمْ مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْ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 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ فَأُجَمِّ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُونَ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 وقل الحمد لله سيُريكم آياته فتَعْرِفُونَها وما ربك بغافر عما تَعْمَلُونَ